إني رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أوصى إلى الله قال الحواريون نحن أوصى الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة